Allah'u Ekber Bismillahirrahmanirrahim Lam yekun illazine kafaru min ahlil kitab walmuşrikine munfekine hatta tahtiyahumul bayyineh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 İnna ladin kafaro min ahel el Kitab ve el Mushrikin fiha.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 Raziya Allahu ve razu anha. Zalika Allahu ekber. Sadaqa Allahu